بالحب تلقاك البذور ضعف الأمان والسرور فيك العطاء والأجود يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وملكاته أكوان أحبه هذا درس جديد من دروسنا رمضانيات وقد تحدثنا في سلسلة من المجالس عن الأحطاء التي يقع فيها الناس في شهر رمضان وسنتابع اليوم أيما بذكر بعض هذه الأحطاء نظرا لأهميتها ونظرا لأن كثيرا من الناس لا يتنبهون لها من الأمور التي شُرِعت في شهر رمضان قيام الليل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الصَّلُوْمَ شَهْرَ الرَّبَّانِ وَسَلَّمْتُ لَكُمْ قِيَامًا، وقال: صلوات ربي وسلامه علي رمضان غفر عليه، صابر مظال إيمان وتسامر غُكر له ما تقدم الدمى وتأخر، وقابر مظال إيمان وتسامر غُكر له ما تقدم الدمى. ثلاث قيام شهر رمضان بالأسباب مرتبة البيووب وأيضاً قيام الليل بالأسباب مرتبة. نعم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في عادته أنه يجبر الناس في شهر رمضان لقيام الليل وإنما الذي ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم حب على ذلك وثبت أنه قام بعض الليالي فتجبر الناس وكثروا ليلة بعد ليلة لأنه ترك ذلك. خوفا أن يفترض عليهم قيام الليل في شهر رمضان، وكان صلى الله عليه وآله وسلم وآل من على أمتي أنه يخشى أن يفرض عليهم الشيء لكنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا أهدابا وشرع لنا سننا في هذه الشعيرة المباركة وكان أول ما جمع الناس على قارئ واحد وإمام واحد عمر الخطاب رضي الله تعالى وإنه قد دخل المسجد فرأى أو زاعب من الناس رجل يصلي بالرهق ورجل يصلي بالرهيق ورجل يصلي لوحده فقال لو أننا جمعنا هؤلاء على قارئ وحد فكان أفضل فجمعهم على أبي بن وفي رواية أنه جمعوا على أبي بن وفي مكان آخر جمعوا على سبيب الداري رضي الله تبارك وتعالى عنهما ثم إنه دخل المسجد مرة أخرى فقال فرأه وبيصلوا بإمام واحد بشكل جميل وأحد عشر ركعه في رواية أكثر من ذلك ففرح بذلك وقال لعمة بتعت هذه يعني أن هذا الأمر الذي جمعته عليه بالخيرة ما يمكن المرء أن يفعله والذي نراه في المساجد كثير من الأخطاء في تحدث في شهر في هذه الشعيرة المباركة. نعم حقيقة هناك أمور تثلج الصدر بتجبوع الناس في المساجد وبكثرتهم بفضل الله تبارك وتعالى وبتنوعهم الكبار والصغار والشباب والأطفال والرجال والنساء المساجد بفضل الله تبارك وتعالى في شهر رمضان ممتلئة وبالالأمور الظاهرة الجديدة بفضل الله تبارك وتعالى هو وجود المقرئين جميل الصوت. المتقنين للقراءة وهذه لم تكن في بلادنا نعم كانت في غيرها من بلاد المسلمين لكن بلادنا كانت تخلو من القراء المتقنين للتجويد الأصحاب أصوات الجميل ونبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول صلى الله عليه جبل جمد القرآن بأصواتكم ويقول ليس من الذي يتغدى من القرآن إلا أن الملاحظ في العديد من المساجد التقصير الشديد الملاحظة تقصير شديد في تحذير الأئمة الذين يصلون بالناس من تفرق الصفوف في المساجد فتجد الصف الأولة مكتمل ثم الثالث ثم بعد ذلك الصفوف مشتتة الرجل يصلي لوحده عند ثانية النساء المسجد والجماعة تصلي هنا والصف غير مكتمل. وتجد الصف منقطعة هنا والصف الذي يليه يمتلئ وهكذا فوضى عارمة. وقد لاحظت هذه الملاحظة هنا في المغرب ولاحظتها في مصر وقد تكون في غير بلد من بلاد المسلمين الحبيب. تجد كثيرا من الناس قد يستنكفون أن يقف مع الناس يقفون آخر الصفوف أو جهة الجدل أو عند السواري ويضعون زرابيهم المزركة الجميلة يصلون عليها ويستدفون أن يصلوا على الناس على الحصر أو على الزرابي المعتاد. ولا شك أن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة أن لا يبدأوا صلاتهم حتى يتأكدوا من أن الناس قد استووا قد استووا. قال صلى الله عليه وسلم الصحيح استووا فإني أراكم وراء رأي ظهري كما رأكم أبا، وقال صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصفوف من تمام الصلا أو استو فإن إقامة الصفوف من إقامة الصلا أو من أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه وعثمان في الوطأ لا يقيم الصلاة حتى يرسل جروده وحرسا يسورو الصفوف. وحتى يتأكد أن الصف قد استوت ثم يرجعوا إليه فيقفرونه وأن الصف قد استوت عند إليه يكبر ويمدأ الصلاة وجاء في الأثر من وصل صفا وصله الله ومن قطع صف قطعه الله ووصل الصف هو تجد فرجة تذهب إليها لكي تسدها فهذه السنة السنة أتم, الأول السنة أتم الصف الأول فالأول السنة أن تتم الصف الأول فالأول أما أن تترك الصخوف من القطعة وتقيم في الصخوف الخلفية فلا ذلِيسم يستودت بِشَيْءٍ وَأيضاً قال صلى الله عليه وسلم لا تسوّد صخوفكم أو أن خالفت الله بين قلوبكم تبيّر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام الاختلاف بين المسلمين والتنازع وتشتت القلوب هو مشكلة فعلى الإخوة تبارك الله في المساجد رجال ونساء شيبار وشباب أي سوسوا وفوا حتى إبن الصحابة رضي الله حتى إبن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يسوي شو كبت وسوى القذع وحتى إبنه صلى الله عليه وسلم أخبره بالاستواء كان أحده ينزلق كعبه بكعب صاحبه حتى يستوي الصف فلا يبقى فيه لا فرج ولا شيء بل قد قتبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصفوف التي فيها الفرج تمتلئ بالشياطين الشياطين وتدخل بين الفرجات ولذلك على الناس في المساجد أن يتبهوا لهذه الأنور حتى تكون صلاةه صلاة وصلاة المشروع وحتى تتآلف القلوب ولا تختلف وحتى نكون على السنة وإذا كانت صفوف الصلاة تشبه صفوف الجهاد والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحكم الذين يقاتلون بسبيل صفا كأنه بنيان مرصوص فكذلك الصلاة وهذا بالاعضب الأمور التي تعجب منها الكفار يرون المسلمين في الحرب مستويين كأنهم كأنهم مصفوفون كأنهم مصفوفون كأن ويتعجبون كيف بهذا الجمع الضخم أن يستوي في هذه اللحظات القليلة ولكنها أوان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك ينبغي في مساجدنا أن نكون بهذا الشكل أقول هذا القول استغفر الله لي ولكم الحمد لله